قوموا جميع بايعوا البغدادي الفاطمي الهاشمي الساد قوموا جميع بايعوه فإنه من خير حاضرة ولا variety قوموا جميعاً بايعوا البغدادي الفاطمي الهاشمي الساد قوموا جميع فإنه من خير حاضرة وراو البادي إن الأمير الهاشمي مهند الله صيره على الأوغادي شام إذا انتخت الحرائر لابها أسد يقود مجامع الأسادي نادت دا هشام الله, الله وهي جريحة فمضالها متشمر الأوتادي فرما لها أسدا تغير على العداهم في الورى من خيرة الاجناء يا بي عبايع البغدادي الفاطمي الهاشمي الصادق قوموا جميعا بيعه ف من خير حاضرة وراو البادي قوموا جميعا بيع البغدادي الفاطمي الهاشمي الصادق قوموا جميعا بايعه فإنه من خير حاضرة ورا البادي أزدى لحم كل مخاذر هم سادة الأبطال والأنجاد يا من يكيد بدولة الإسلام تهدى فكيدك صائر للكاد هي دولة الإسلام حفظ إلهنا ومنارة التوحيد للأشهاد هي قبلة المشتاق لقيا ربه إن كان مقتحما أو استشهادي قوموا جميعا بايع البغداد الفاطمي الهاشمي الساد قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورا البادي قوموا جميع بايع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة ورا البادي هي موطن الأحرار شامة داهريا هي ملتقى العباد والزهادي الله يحفظها ويحفظ جندها وأميرها من شر كل مراد ندى على أهل العراق مكبرا والشام مرتجز قصيد وحادي هذا أمير المؤ. من فخاصم في الذود عن عصابة الأوباء قوموا جميعا بايعوا البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة وراء البادي قوموا جميعا بايعوا البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه من خير حاضرة وراو البادي هذا أمير المؤمنين وعزنا لما دعا لشريعة وجهادي هذا أمير المؤمنين وسيفنا بالحق يضرب كل نذل عادي هذا أمير المؤمنين أميرنا إن قال نشهر من رحى الأغمادي هذا أمير المؤمنين من إنا أميرنا فأتوا بمثل أميرنا البغدادي قوم جميع بيع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادق قوم جميع بيعه فإنهم من خير حاضرة وراء البابدي قوم جميع بيع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادق قوم جميع بايروا فإنه اين لا خير وراو البادي